السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل علينا الحكيمة وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما فبعد هذا مجلس جديد من مجال العروة نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكتنا بالإسلام حتى نلقاوه تكلمنا في اللقاء الزائد أيها الإخوة عن تفريق بين المسائل الظاهرة والخصوصة قلنا, قلنا إن حسن نتكلم في مسألة هل التفسير اللي وقع في كلام أهل العلم مطلق ولا مقيد بمعنى إنه قال إنه هو هذا يقول من فعله كذلك فقط كفر لكن المعينين لا ولا التفسير ده مقيد قلنا لابد أن ندري ندرس المسألة من تفريق فقلنا أن هناك ألفاظ صريحة وأعمالها صريحة وألفاظها أعمال مختاملة والألفاظ الصريحة دي منها المسائل الظاهرة اللي بيذكرة أهل العلم أنها صريحة وظاهرة للناس معروفة من اتطلع عليها علمها بمجرد المعارفة زي ما حياتنا لخذ الصفقة الحدة إن شاء الله عز وجل يبقى عندنا مسائل ظاهرة والمحتملة منها المسائل الإيه؟ المسائل الخفيرة قلنا ان المسائل الظاهره والخفيه دي هل اول واحد قسمها لهذا التقسيم هو الشيخ محمد بن عبد الشيخ فخر الدين المجدد رحمه الله قلنا دي دعوه بيقولها اللي يقولها لكن جيب لك لها العلم يكرمك انا هعلم ونذكر ان شاء الله عز وجل لك حاجه المجد ما كان الا علم وقلت لك ان انت تصح اصلا الشيخ محمد المعلواب ولا اما تنصح تصيقه لفعلا ما هذا كلام سلفي صرفي ليس كما الجعيدي والشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله إنما افتتح كلام السلف وكان جوابا له كما كان الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله جوابا أيضا لعلته فكان كلام الشافعي رحمه الله في التفريق بين ما ظهر من المسائل وعلم وأنه لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع كما ذكرنا هذا الكلام في كتاب الرساله للامام الشافعي رحمه الله وأيضا يقول في إضاحة الفرق بين المسائل الأرض والخفية شيخ الهتام ابن تيميه رحمه الله هو يرد على بعض الأهل فيقول رحمه الله وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لا لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها ولكن ذلك يقع في طوائف منه في الأمور التي علم الظاهره التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين الإسلام أنها من دين المسلمين قال اليهود والنصارى يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم بورث بها وكفر مخالفها وقاتل عليها مثل أمره بعبادة الله وحده لا له ونهيه عن عبادة عن عبادة أحد سوى الله عز وجل من الملائكة والنبيين والشمس والقمر وغير ذلك فإن هذا إلى أمقال يعني قال فإن هذا أظهر تعالج السلف خدت بالك من الكلام ده طبعا ان هو الكلام ده ليه كمال هيقول الحكم فانا اتفقت معاك ان هقول لك الاول ان على ان هناك فرق بين المسائل الظاهر والسر احنا الظاهر والخبر. وبعدين ناخد المرحله الثانيه حكم الظاهر والكذب وبعدين نقول مرحله ثالثه اقامه الحجه صفه اقامه الحجه الظاهر والخفي يبقى خدت بالك من الـ من ال من التخطيط كده لان زي ما هنا تخطيط من الحصن ده و, و, و وهذا تفهم مثال بالتفصيل احنا في الزمان بتاني يا اخوه لو ما حصلش فيه تفصيل ولا بالطريقه دي حياتي من ياتي لك بالمجملات احنا في الزمان بيتقال في افعل على الثلث الاكبر حكم غير الله عز وجل يقول لك عشان خاطر الدنيا زي ما انت فاهم بقت دي حبه كلمه الدنيا زي ما انت فاهم عشان على ثاني الـ الـ الوضع يعني اعمل بيه عزين لطلح الوضع هو في كده ممكن بدا بحثاني ولذلك انا الان بقول لك الحجة اللي هي تقوم علي وعليه كلمة سواء بيننا جميعا تقوم علي وعليه وهي انه تعرف هذا الامر بالتفاصيل يبقى إذا خدت نخيص ذلك من كمسانية اللي صرق إذا كانت المتائلة الخفية اللي تخفى مثالكها فنقول جاهل ونضال ولا تقم عليه الحد إنما قد نخيص ذلك في المتائلة الظاهرة اللي يعرفت أنك كنت متخفية طيب يقول أبو الحسن البعلي بالصوره في اختيارات الفقيه ابو الحسن الباقي بن الحسن هو الذي جمع الاختيارات الفقيه في كتاب اسمه زي ما احنا قلنا بيقول والمرتد من أشرك بالله تعالى أو كان أو كان مبغضا للرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترك انذار المنكر بقلبه خلي بالك من القيد لا كان المنكر بقلبي ده خليه بقى لاني هو البردي طبعا انكار المنكر بقلبه يعني ايه عن رجع طبعا مش عن ذهالة في فرق الدولة انكار المنكر بقلبه يعني يعلمه لكنه قلبه واضح بيجي كان يبقى لك قال ايه في الموضوع ده؟ قال ايه والمرتد من اشرح بالله حكم بجده على طرح الا ايه ومعنينه بعد كده قال ايه بقى ومن جخد صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها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 لا يتوى من جهل من الله عز وجل ومن جهل ان الجد لا تفضل مثلا خلف قال بهذه الدين رحمه الله ومن جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما, محرما ظهر الإجناء على تحريمه فقد تذب الله ورسوله لأن أدلة ذلك قد ظهرت في الكتاب والسنة فلا تخفى على المسلمين ولا يتحدها إلا مكذب لله ورسوله خلي ما أنا قال ليه؟ بواهرة وبعد ذلك ليه؟ فلا تخفى على المسلمين إذا خلي ما لك من خاطئة المسائل الضغراء والخصية أنا دلوقتي بفكرك أهو وبكرر إن إحنا بنتكلم في أدل السلف على التفريق بين المسائل الضغراء والخصية طيب قال اكبر سير من تانية الله وهو بتكلم على, مسألة على موضوع التوسل وبتكلم عن التوسل فبيقول ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين وهذا معلوم بالاقتراف من دين الإسلام الخاصة والعامة فمن أنكر هذا المعنى فكفه ظاهر من خاصة والعامة وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر لكن هذا اخفى من الأول هل تقول لك مجدد هناك أربعة عشان تقول بلدك لله لا بيقولوا كده لو لماذا بقولوا المد المد في القرآن سنتمتده سنتمتده فتاعلاء أكسين سوف نتحدث خلي هذا خلي بالك يجب ان زي عن ما المكان الذي يجب ان نتحدث عن هذا المكان الذي يجب من نتحدث عن هذا المكان الذي يجب ان نتحدث عن هذا المكان عادي فمن أنكره فهو أيضا كافر ولكن هذا أخفى من الأول فمن أنكره عن جهل عرفة ذلك فإن أصر على إنكاره شوما تخلي بالك أن نفر هنا بالمسائل الظاهرة والمسائل الخفية برضو أو حتى بسأل واحدة فيها قسم منها ظاهر وقسم أيضا خفي علشان ما يخش دعمه أي يخش تبعا قول قال ال الإمام الام النووي الام رحمه الله. الإمام النووي يقولي على تطلع على, تطلع على إطلاق الإمام الرافعي بتكفير جاحد الإجماع. قال أطلق الإمام الرافعي بتكفير جاحد الإجماع. المجمع عليه وليس هو على إطلاق. بل من جهد مجمعا عليه فيه نص وهو من امور الاسكان الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاه او الزكاة او الحج او تحريم الخمر او الزنا ونحو ذلك فهو كالك ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه الا الخواص كاستحقاق بنت, بنت الابن الثدس مع بنت الثل وتحريم نجاح نساء وتحريم نساء المتعة وتحريم نساء المعتدة وكما إذا أجمع أهل عصر على حكم حادثة فليس بثأر خلاص هلا فور وبين اللي هو بيسمونه على التفاصيل اول ما فتحنا الجرس اللي فات لما اتكلمنا كلامنا راجب رحمه الله قال ان بعضها اظهر من بعض بين الله والشريعه لكن لا لكن بعضها اظهر بيانا من بعض وذكر المسألة دي ان فيه بعض المسائل غير اظهر اظهر العم تعرفوا ايه اتفقنا العامة, العامة التي يعرفها القصة العامة وكلام الصفيدة طبعا مر معاك عزة السلاجة وقوانيس وتتأمله قوي وقال الإمام النوى أيضا في صفح مسلم شرح مسلم رحمه الله عزيزان كتاب الإمام فإبابه الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, إلا الله. قال النووي فيه كل من أنكر خيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلاوات الخمس وصوم رمضان والاختسال من الجنابة وتحريم الزنا والقمر <تصفيق> ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الاحكام إلا ان يكون رجلا حديث عهد بالاسلام ولا يعرف حدوده فانه إذا انكر شيئا منها زهلا به لم يكفر فأما ما كان الاجماع فيه معلوما من طريق علم خاصة كتحريم نكاح المراه على عمتها وخالتها وأن القاتل لا عمدا لا يرث وأن للجدة السدس وما أسبها ذلك من الأحكام فإن أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم لعدم استفادة علمها في أخير في تفريق بين الاستفادة علم وبين إيه علم كلمة لك من ذلك طيب قال الإمام ابن دقيق العيد طبعا النقل الأول زي ما قلت لك كان فرضا في في للطالبين والنقل الثاني فرحا طيب الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب الاحتمال الحمث كان بيقول إيه المسائل الإجماعية ترى يصحبها يصح التواتر من صاحب الشريكة وجود الصلاة مثلا وتارا لا يصحبها التواتر فالقسم الأول يذكر صاحبه لمخالفته المتساوي لا لمخالفته الإجماع والقسم الثالي لا يكفر فقال بالك لكم دال إنه إيه؟ إنه هذا معلوم بين الناس قال اليوم القراسي في فروق عمى الله ولا يعتقد أن جاحدة ما أجمع عليه يكفر على الإسلام بل لابد أن يكون المجمع عليه مشتهراً في الدين وقد صار حتى صار ضروريا فكم من المسائل المجمع عليها إجماعاً لا يعلمه إلا خواص المفتين أو العلماء فجحد مثل, هذه فجحد مثل هذه المسائل التي يخفى الإجماع فيها ليس كفراً في بعض الناس ملابع الممكن أن كان يخالف حجراً للإجماع ولا يسعروا عبد الله كده أحيان كفارين بأهل لا ده خطأ يقول سيخ الإسلام المثالي رحمه الله كون شيء معلوما من الدين ضرورة قمر إضافي الحديث العاد للإسلام ومن نسأ بجاجئة بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد الإسلام وقضى بالجيئة وقضى أن الولد للفراس وغير ذلك مما يعلمه الخاص بالضرورة وأكثر الناس لا يعلمه البشة اي دولات اني ما اسال مش دوله عند العلماء هو معروفه جدا جدا لكن العام معروفه طيب تفرق مما ظهر ومما خفي طيب هذه بعض النقلات أيها الاخوه في التفريق بقى المسائل الظاهرة والخفية نعلم منها إيه؟ عايزك تعرف منها إن هناك فرق بينما ظهر إن في حدث مها كده مسائل الظاهرة معلومة للخصة والعامة ومسائل خاصيه لا يعلمها كثير من العام وإنما يعلمها الخصة على أساس كده بقى حنقول حكم إيه اللي يجهل المسائل الظاهرة وحكم إيه اللي يجهل المسائل الخفيه او يدخل فيها وهل ينفع فيها ان الانسان يدخلها ويتاول او يدخلها ويؤذن له فيها ولا لا؟ وهل ما ينفع الكلام ده بقى يأتي ان شاء الله عز وجل في المجلس الآدي في مسألة حكم من جحد هذه المسائل الظاهرة أو, او من جحد المسائل الخفية ويأتي بعد ذلك صفة اقامه الحجة على من على في المسائل الظاهرة وصفة اقامه الحجة في المسائل الخفية ان شاء الله عز وجل لتعلم هذه المسائل تخص معين ولا هي مطلقة وكلام العلماء في الإطلاق يعني مين في التخصيص يعني مين العلم هي من حسن العلم لتكون على بينه من يا عبد الله وتنظر إلى مواطئ قدمك فإننا في ستن متراطمة, متراطمة لا يسبق فيها إلا موفق قال بعض السلف لا تسأل اليوم عن من هلك لا تسأل اليوم عن من هلك كيف هلك ولكن سأل عن من نجا كيف هلك العمر ليسيد العجب إن الواحد يقول الكلام ده من شده ما وجد من فاي وحنا كيف فاي وحه كيف يقول الاورا زمانا فسبح الله عز وجل أن يصدق منا الفتن ما ظهر منها وبطن وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته